وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون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 وَرُتَتَّ فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُبَررُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ المن يكن بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون احنا رغم الى قول ايه ده اللي قاله احنا بنوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون وقلنا بان الله جل شأنه بين بين الخيرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن ان أمره كله له خير ان أصابته ضراء صبر وذلك له خير وإن أصابته صراء شكر وذلك له خير حتى يتنوع أو تتنوع عبادات على المؤمن ان يكون صابرا شاكرا لسيما وأن الله تعالى قد جعل الأجر في الصابرين والشاكرين انما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأيضا لا انما يثاب الصابرون اجرهم بغير حساب وقال الله موجود يا حبيبي من مكان انت واقف فيه موجود قلنا بان الله جل على ابتلى العبد بالخير والشر وبالشر والخير تتنوع له البلاية حتى تتنوع عليه عباداته لغى فينقلب هات انا هحتاج الصوره اوريدي ضل لطفي اجي بس انا بس اجلس اجلس انت هات هات انت ليه لا انت ليش شفتهم خلاص اعرفه اعرفه هات عشان نعرف فاضي فاضي فاضي أوه. من اجل ذلك اعتذر عفوا فقل ما في قول لاؤله ونبلوكم بالشر والخير فتنه والىنا ترجعون ان الله تعالى نوع البلاء على العبد حتى يتقلب في عبادات الله دلالة على أن يكون صابرا وأن يكون شاكرا والمطلوب من العبد أن يكون من الصابرين وأن يكون من الشاكرين وحيث ما كان بلاء الله جل في كانت عبادة العبد والمرء مناسبة له. وهذا كما قلنا لا يكون إلا للمؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر الم... وهذا يكون ليكون للنبي يكون لل... للعبد أنه تنوعت له العبادة من صبر وشكرين ولأن الله جل في علام أراد العبد أن يكون على عرصات يوم القيامة كالذهب الخالص كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البلاء الذي ينزل على المؤمن يجعله كالذهب الذي يدخل النار حتى يزيل الشوائف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من هم وأنصب وأنصب حتى الشكر يشاركها الا كانت كفرت وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو يتقلب بين صبر وشكر وقال ابن ابي طالب نصف, نصف صبر ونصف شكر وايضا تقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرب الامر المؤمن ان أمره كله له خير إن اصابته سراء سراء وشكر وذلك له خير وان اصابته ضراء صبر وذلك له خير قال الله تعالى افلا اكون قال الله تعالى انه كان عبدا شكورا وقال شكرا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت اكون عبدا شكورا ففيها دلاله واضحه جدا على فضل من شكر الله دله في علاه فالله الذي في يقلب البلاء على على العباد بنعمه طاره وبنقمه طاره وحتى حتى يظهر ويجلي صدق العبوديه لله دله في علاه قد يوافق هوى الإنسان ان السراء فيوافق هواه فيتعبد على بالشكر لكن الضراء لا, ت... لا توافق هواء فإن كانت لا توافق هواء يكون عابدا حقا أم لا فالمسألة هنا استخلاص وإظهار صدق العبودية لله بتنوع البلاء مع تنوع العبادات تارت أن يكون صبرا تارت أن يكون شكرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عشر سنوات في فيها الصبر وشدة الصبر الاستبار وعشر سنوات في المدينة فيها صبر وشكر وفيها يعني تمكين أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة بعدما راحل إلى المدينة فإذاً هنا البلاء بالشر وبالخير يتعهد الله بالفعولة لعبده المؤمن يتقلب فيه حتى تتنوع عبادته فيوذل سدق العبودية لله بل فعلا وهذا الذي يريده الله من العبد هذا الذي يريده الله من العبد سدق العبودية يظهر من العبد في هذا الباب ونبلوكم بالش والخير والخير ولا يكون البلاء إلا لمن أحب الله بل لا يكون البلاء إلا لمن أحب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب, إذا أحب الله عبد إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله قلما ابتلهه فمرض في الأورار ومن سخط عليه الصenza وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال إني أحبك قال إذن أعذب للبلائة تشفاف تشفافا فالأصل أن العبد القريب من الله gerade فإن الله يبتليه من أجل أن يمكنه ويبتليه من أجل أن يرفعه ويبتليه من أجل أن تنحى عنهم السيئات قال, صل... قال الإمام الشفعي عندما قيل له أبتل المرء أم يمكن قال والذي نفسي بيدي لن يمكن المرء حتى يبتلى أريد ضرب الأمثلة على ذلك من الأنبياء ومن غيرهم تفضلوا أنا أريد, أريد الشقين ممتاز, ممتاز يا سلفي لكن ائتي بها بالشقين يا سلفي يعني نفس المثل اللي تأتي به فيه شقان ائتي بهما ائتي بهما يعني هنا الآن أيوب عليه السلام نعم ابتله الله جل في علاء في مرضه وعاش أمدا وظهرا بعيدا على هذا صحيح لله هذا أيوب عليه السلام طيب أيوب عليه السلام تقلب بين الخيرين لما, لما عفاه الله جل في علاء أول النعام التي أتت عليه وكان قد أقسم أن يضرب, أن يضرب أمرأة أو يجريدها مئة فالله جل في علاء خفف عنها لما صبرت معه فقالت قال الله جل على فخذ بيدك ضغصا تضرب به ولا تحنس وأيضا من النعام أن, أن الله جل على يعني أمر السماء فكانت أنزلت عليه أنطرت عليه ذهبا جرادا من ذهب أو خر عليه جراده من ذهب فأخذ يحسو على بيديه فأوحى الله إليه ألم أكو قد أغنيتك قال لا غنى لي عن بركاتك فهنا تقلب في, في الخيرين سليمان عليه السلام تقلب في الخيرين وأيضا ابتوريا لما, لما مسعب مسع السوق والأعناق وأيضا أيوب إبراهيم عليه السلام ابتوليا في, في ذبح ابنه ثم على ذلك الله جلاله اكرمه إكراما عظيما بالنبوة نبوة إسماعيل ونبوة أيوب ونبوة يعقوب ونبوة إسحاق, ونبوة إسحاق فهذه أيضا نعمة فالله ورزاق قال الله تعالى شاكرا لأنعمه نعم ونروح نفس الامر مثلاً كما قلت قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن الله تلفعلاء في الحكمة هنا بأنه قال نبلوكم بالشر والخير فتنة ثم بيّن أن هذه ستجدون عاقبتها عند ربكم تلفعلاء عند الرجوع إليه وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك اللهز وشفادي من خلال وخصال الكافرين فأنت ما ترى من أحد يعني يرى يشفي صدره بالاستهزاء باهل الإيمان إلا وفيه خاصة من قصال أهل الكفر لأن من قصال أهل الكفر الاستهزاء باهل الإيمان وهذا ظاهر جدا في قول الله وإذا رأىك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوان قالوا ما هي نزلت في أبي جاه وكان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا نبي بني عبد مناف وكان يجمع حوله الناس سخرياتا واستهزاءا وهو الذي أمر, أمر, أمر اشقاها الذي أتى بسبع الجزور ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه صفة من صفات أهل الكفر فمن تلد وتجرع على أهل الإيمان وتجرع على أهل العلم ما تلده إلا في خصطة من خصال أهل الكفر وهذه في كثير من من يبدع الناس وتجرع على تبديعهم فإنه ينزل هذه المنزلة ففيه خصطة من هؤلاء لذلك علماء ما يقولون هؤلاء خوارج على الدعاء خوارج على في هذه الصفة ولذلك خوارج ينتقصون من أقدار العلماء والأخياط أنت رأيت الرجل غير العينين جاء للنبي وهو خير مناطئ الطراب جاء يقول له يا محمد اعدل إنها, إنها, إنها, إنها قسمة لا يراض بها وجه الله تعالى فقال إن يتخذونك إلا هزوى وهو قال وإذا رأيك الذين كفروا وقالوا ااذا اكل الذين كفروا اي يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وفي قول لا تدع هنا في قول اي يتخذونك الا هزوا يعني ما في انصاف فيهم في كل حال فانهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما اراده بالاستهزاء اراده اسقاط النبي صلى الله عليه وسلم واوقفوا الناس على فك المدينة ينفذون الناس من رسول الله فكانت دعايه مجانا وهذه قاعده عامه تظهر بان المنافق يؤتى دائما بنقيد قد بان المنافق يؤتى دائما بنقيد بنقيد قصده فقال الله تعالى في علاوة وإذا الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوى. هذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي يسفه أحلامكم ويذكر آلهتكم بالنقص وهم بذكر الرحمن هم وضع عم عروف ومشهور أنهم قالوا ما لا نعلم ما ندر من الرحمن. عندما أيضا في سورة حدابية أراد أن يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال غيرها ما ندر من الرحمن. وكذبوا في ذلك وكذبوا في ذلك قالوا هم يكفرون وهم بذكر الرحمن هم, هم كافرون يعني كفروا بالرحمن سبحانه وجل في أولا وإذا رأيك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هو ذواء هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون فيها مسائل المساء الأولى الاستهزاء بالنبي كفر الاستهزاء بالنبي كفر وهو من خصال الكفر وهذا ورد, ورد علينا أن الردة محتمة على من استاذ ابي الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لما قالوا ام قالوا ماذا قالوا؟ قالوا في حديث الرقد قالوا من نرى من اخواننا ارغب بطونا واجبن عند اللقاء فلما وشى بها الصحاب الجليل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يستعتبون فقال والله انه حديث الرقد فقال, فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ردة محكمة محتمة ليس فيها قمت حجة لأزال شبه هذا المعامل بالدين بالضرورة فكيف بالسبب؟ هذا بالاستهزاء فكيف بالسبب؟ والاستهزاء بأي شعير ومشاعر الإسلام او سب شعير ومشاعر الإسلام ينزل تحتها الحكم أيضا أما الاستهزاء بأهل الإسلام لا سيما أهل العلم الاستهزاء بهم أو التنقيس من قدرين فهذه كبيرة من الكبائر وليست إذا بالصحابة على تفصيل بين العلماء في هذه المسألة لا سيما كانت المسألة على أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين الأربعة قال قال وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزءا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلوا خلق الإنسان من عجل طرأ قال ابن رزين العقيلي ومجاهد والضحاك خلق الانسان من عجل وخلق الانسان يعني الله تعالى خلق الانسان من عجل الإنسان من عجل وهذه نزلت هذه الآيات باستعجال قراش العذاب لأنهم قالوا اللهم من كان هذا والحق من عندك فأمت العين حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألي وتعلم أنه أيضا هذا دأب الأمم السابق قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فلما استعجلوا العذاب قال الله تعالى وانزل هذه الآية خلق الإنسان من عجل والمقصود بالإنسان هنا آدم هو آدم خلق الإنسان من عجل المقصود به هو آدم قال سعيد نجبيل وغيره اسم جنس تعمم كل بني, بني البشر والأصل هنا في قول يخلق الإنسان العجل أي خلقه الله عجولا وهذا كان طبعا في آدم وطبعا أيضا في أولادي هذا طبع في آدم وطبع في أولادي العجلة والذار كان بطرا الذي يخرج عن النظير يكون له مكان عند ربه لما لما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحاب الجليل جاء مع مع نفر فتعجلوا الى لقاء نبي صلى الله عليه وسلم فذهب واغتسل وغير ثيابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك صفتين يحبهما الله قال جبلني الله عليهما أما اكتسبتهما قال ما الجبلك الله عليهما الحلم والأنات قال الحلم والأنات فإذن هنا قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي أي تشهدون تسيرون سفراً فتشهدون ما حدث للأمم السبقة الذين كفروا بالله وكفروا بآيات الله الذين كفروا بالله جل فعلا وكفروا بآيات الله كيف كان عقبهم كيف كان عذابهم كيف أنزل الله بهم العذاب الأليم والعقاب الوخيم لما كفروا بآيات الله جل فعلا وجحدوا برسله قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا واقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين مشككين يقولون متى هذا الوعد يعني متى يوم القيامه متى القيامه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين يعني كان ان كنتم صادقين في جامكم فمتى يكون هذا اليوم الذي يحدث فيه العذاب الأليم والنيران التي تحدثون عنها ويقولون بذلك تشكيكا تشكيكا في يوم الميعاد ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قال الله تعالى ربدا عليكم فيها دلالة واضحة لدى عندما اجاب الله أن قال ويقولون مت هذا كنتم صادقين لو يعلمون الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار اريد ربط الآية هذه والآية السابقة ويقولون مت هذا الوعد انоко كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ما علاقة هذه الآية والآية او أو من لفت التي أراد الله جاء الله فعلاء أن يلفت الانتباه فيها للسامعين والقارئين في قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجوه هي تعتبر مسألة ستكون قاعدة عامة في هذا الباب ورد عن سؤالين طيب إيش فيه من الذي فيه عظم الله قاضل جيد أنه بيان لأنه واقع لا محالة ولا سبيل الساعة قريب ممتاز جيد سعيد ما عندك سعيد هنا طيب جيد جيد. منتاز. ولا علم النجاة. قد نقول في البداية أنهم أعلم ومصيرهم ألا استعجادوا العذاب. جزاك الله خيز قد نقول في البداية مسألة مهمة هو أن الله جل فعلا تكفى بالجوابي عنهم. أن الله جل فعلا تكفى بالجواب عنهم. وهذا مصدق لقول الله جل فعلا أن الله يدافع ع الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى أن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالله جل فعلا الذي تكفى بالجواب عندما اتهموهم بالكذب لأنهم شككوا فيهم هنا الآن فيها الأفتر انتباه وفيها التعريض بهم ويقولون ما تهدر وعده إن كنتم صادقين كأنهم يقولون ونحن نعلم أنكم لستم بصادقين فتكفى الله بالعرب بالدفاع عن جنابهم وعن أعراضهم فقال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفتون عنه النار هذه المسألة الأولى هو أن الله يتولى الجواب عن, عن المؤمنين فقال إنا كفيناك للمستهزئين هذه ليست الاولى في هذا او الربط الاول في الايه الاولى الايه التي والتي تليها وفي قوله اذا تعلم حين لا يكفون عن جهنم النار ولا هذه ايضا مشكلة يعني الاستدلال بها فيها بعض او عند عند الوقوف على ظاهر النص فيها فيها بعض الإشكال ما الاشكال الذي فيه يمكن أن نقول انه إشكال في ظاهر الايه وكيف الجواب عنه قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن جهنم النار ولا عن ظهورهم ولهم ينصرون وهذه المسألة الثانية في نفس الايه هذه حجم اخرهم الان الاشكال عندنا في هذا الباب قل لو يعلم وهذه فئه ترى انهم لا يعلمون طب لا يعلمون هنا كيف يعذبهم لا يعلمون كيف يعذبهم لا يعلمون قال رب العالمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان نذير لقوم بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون صيحه ال هذا الإشكال خلاص أنا أتيتكم بالإشكال فكيف الإجاب عنه قال لو يعلم الذين كفر فكيف الإجاب عنه الاخرين الاير هذه فيه نجاتهم نعم هم يعلمون ما وقيمة وقيمه عليهم حجه فالاي هذه فيه نجاتهم وايضا السياق من المفسرات قال لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار هم لا يعلمون ان لون العذاب سيكون كذلك ولا عن روم ولا هم ينصرون يعني ليس لهم من ناصرين ولا شافعين كما قال الله تعالى عنهم انهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين اذا هذه الايه واضحة جدا في شدة العذاب والنكال الذي ساقع على الكافرين الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا بآيات ربهم نقف عند هذه الآية الفواد المصمبطة تنوع البلاء ليظهر تنوع العبادة تنوع البلاء ليظهر تنوع العبادة نعم رب لو علموا ضو فيقال الاستهزاء <تصفيق> <تصفيق> بالاخيار من من <خصار> الكفار الاستهزاء بالاخيار من خصال الكفار ففي ليس فقيت الجهل بالعاقبه ليس عذرا الجهل بالعاقبه ليس المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أفردت و أطيته ركعة و قبل أن يسلم السالدة ثم سلمت معه فعله بسعي و يارب أن أمه بإفراد لم يقوم الإمام للربيع فأفردت و أطيته هذا ليس صحيح هذيك عاده وانت هذا ليس صحيح هناك تسنن معه على على على على هي ناقصه وانت انفردت اتممتها ثم راجعت على ذلك لتكون متمما صح انا ماسح طيب هذيك النقطه الاولى هي قوي هم خاص قبل العام رفعي اتواهم علما بأطعار وثمارت قصيرة وردنا قوم برحبت تكبتنا اتفالك فتنة عظيمة منها في صلاة فرم باب الأولى اتفاء فتن والصمود امامها صبرا على المحام وشهدا وشكرا ممتاز، امتعادي نظرته وممحص ممتاز ازادك الله و علاوة و اتصحة و افهمنا الله مأمين و ارغانينا حاليكم السلام و كانت الفتوحات الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد البكرة وكانت على طرق أمر المخطاب رضي الله بل الفتوحات الإسلامية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكرة أيضا كيف تقول ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه مكة التي أخرجته منها فقط ففتح الله عليه ليماما وكانت من أشد المواطن فتنة للمسلمين هذا فتح عظيم أحسن الله عليك الكريم المرأة ذات الدين من رجل في الصلاة حكمها أنها قد غابنت نفسها فعليها أن تستبر عليه دعوة في الصلاة وإلا أن يمساكم ومعروفة بصيراً كيف لما تستأذننا وأنت ما زدت في الدرس الأول جزائري لي مريما لا نؤاخذك انت الان يعني صراحه انت تتساهل جدا في المجالس لي م لي م لا لك. سؤال زوجة نعم اقصد تصرفاتك كريم كما كنا لا سؤال نعم زوجة لا تصون بي عندما مره زوجها بالصلاة وإذا لم يأمرها تصلي ما الحل الحل أن يبقى امرا لها بالصلاة هذا الحل وأن يتعهدها نعم قال الله تعالى الأيام الماضية كانت طوارئ أيضا ابقى ابقى دع الطارئ على ما أطرأ ستدلده بعد ذلك هادئا أقول أخي الكريم أستراج انا أقول تحاول صدر كان أن تستبر عليه تدعوها إلى الصلاة ويأمرها إلى الصلاة ويستبر عليه ويعاود ويأمرها ويحاول صدر كان أن يرسخ بها وأن يقترب منها لعل ذلك يفتح لو الأبواب بأن تصري طوعية وأن ينقى قلبها ويطهر لاستقبال رضا الله جل وعلا في الصرط جيذريه لا اسمح لك ان تذهب خاص كثيران المهزب, المهزب. وصلنا لكتاب الوديعة كما قلنا لله الحمد والمنا نحن على مشارة الانتهاء من ربع المعاملات الوديعة أمانة في هذه المودع فإن في يده لغير تطريط منه يبقى الوديعة يدها يد أمانة طيب كان لبعض الوقت وافق يعني الإذن مشروط أنه لبعض الوقت